اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قل لَمَّا تذكّرون وَكَمْ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا فَجَآهَا بَأْسٌ بَيَاتٌ أَوْ هُمْ قَائِلُونَ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 قال أخرج منها مذووم ما دحورا لمن تبعك منهم لأملا أن جهنم منكم أجمعين ويا آدم سكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما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 وقال ما نهكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدل لهما بغرور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 Ya bani Adam, Allah tidak akan menguji kamu. Syaitan seperti yang Allah mengeluarkan dari orang-orang mukmin dari surga, seperti yang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 حتى إذا داركو فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولاهم ربنا أولئك أضلون فآتيم فآتيم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولا كلا تعلمون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 tidak terbuka untuk mereka pintu surga, dan mereka tidak masuk ke neraka sampai mereka terjatuh dalam kekacauan dan kekacauan. Demikian juga, orang-orang yang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 قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الاطراف رجالا لا يعرفونهم بسيماهم قالوا قالوا ما اغنا عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون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 فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهْ يوم يأتي تؤيله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفاع فيشفعولنا فيشفعولنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل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 إذا أَقَلَّكَ سَحَابًا فَقَالَ سُقِنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ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 فذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أتَّنَّا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرْ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتَّنَّا بِمَا تَعْرُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 فتولَّا عنهم وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَّحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّنَا النَّاصِحِينَ وَلُوطٌ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَتُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ Innakum la taatun raja l shewa tan min douni nisa, bal antun kaum musrifun, wma kana jawab kaumhi illa anqaluh ahrjuhum min qariyatikum, innhum فأنجينا وأهله إلَّا مَرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدِينَ أَخَاهُمْ شُعِيبًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ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 ثمّ بعثنا من بعدهم موسى بأياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين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 118. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين 119. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين 110. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم 111. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون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 Kata Musa, "Inna amtu alqiy, inna akan kau nampak kami yang meluncur." Kata dia, "Kami meluncur, tetapi ketika busur mata orang-orang itu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 ب رب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنت به قبل أن أذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون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 قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون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 وَإِذْ طَلَلَ لَهُمْ مَسْكَنُ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 Kalu bela, shahidna. An tuhul yoma al qiyamat. Inna kunnah an haza ghafilin. Atau tuhul inna ma ashruk abahuna min qabul. Wkunnah zuriyat min baghim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 Fala maa athqal ad-daa wal laah rabbuhumalain ateetana salihalna koonan min al-shakirin fala maa ateuhumaa salihan jala lahushurkaa fi maa ateuhumaa أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ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 هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون